بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلا دولا تحين مناص وعجبوا أن جاء منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على ذا إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا ذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا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 ولا نذئك الأحزاب إن كلٌّ إلا كن بروسٌ فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة ما لها من فوائق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب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 هل أتاك نبأ الخصم إلتسمر المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخله وَتِسْعُونَ نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.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 لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا مِنَ النار فويل للذين كفروا من النار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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ يَدْعُو رَبَّهُ خَفِيًا بِالْعَشِيِّ وَالصَّافَاةِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْقَيْدِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت تن وهاب فسخرنا له الريح تجري بامرِه رخا ان حيث اصاب والشياطين كلبنا ان وغواص واخرين في الاصفان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن لو عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا ذا أيوب إذ نادى ربه, إذ نادى ربه أن مزني الشيطان بنصف وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا, رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغتا فاضرب بي ولا تحنث ان وجدناه صابرا نعم العبد ان اوان واذكر عبادنا اברהم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصنا بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصفين الاخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صالون نار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم ان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 أتخذنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون